س شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا تبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخر على آثارهم فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصار ما لدثوا أمدا نحن نقص عليك نبأ بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وسجناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شَطَطَ هؤلاء اتخذوا من دونهم آلهه لولا يقتلون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من منصرع على الله جلفا واذا اعتزلتم هم وما يعبدون الا الله فاؤ الى الكهف شغلكم ربكم بالرحمه فاؤ الى الكهف يشغلكم ربكم لرحمته وينيب لكم من أم من ثقاف وترشّن إذا طلعت تزاور عنك في ذات اليمن وإذا غربت برض ذات الشمال وهم, وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا تجدره وليا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط فراعين بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراعا ولولدت رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم قالوا لبزنا يوما أو بعض يوم قالوا ربك أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم لوربك هذه إلى المدينة فلينظري وأسكع ما فلينظري وأسكع ما فليهتكم بزك من وليت لطف وَالَّتَلَطَّفَ لَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدَّ إِنَّهُمْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَوْجُوْكُمْ أَوْ يُعِدُّكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْعِلُوا إِذَا هَبَّ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 ويأسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفكش ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن الله وذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي ربي لأضرب من هذا رشدا ولبتوا في كهف ثلاثمائة سنين وزادوا تسعا قل الله ضيق السماوات والأرض أبصره وأسمع ما لهم من دونه من ولا يشرك في حكمه أحد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات وأن تجد من دونه ملتحدا واصبذ نفسك واصبذ نفسك مع الذين يدعون ربهم والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كان وظلد شك من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط فيهن سرادهها وإن يستغيثوا يغاطوا بماد جنه ليشهر الوجوب وارتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع جرما أحسن عمل أولئك لهم جنات عدم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذنب ويلبسون ذيانا خطرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراض نعم الثواب وحسن التوفيق. وضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعنبه وحثفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع.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 فدعوهم فَلَمْ يستجيبوا لَهُمْ وجعلنا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرفا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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين او أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوته وما اتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 فانطلقا حتى إذا ركبا في استفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا انطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبوء يضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما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 وقد أحطنا بما لدي خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين استدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا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 فإذا جاء وعد ربي جعله دكا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفدا البحر قبل أن تفدا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجول قال ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا